إن جفف الأبار والأنهار أنا مسلم بدمي سارو رايتي رايتي إن جفف الأبار والأنهار وعلى جدار السجن سوف فأخضها أخضها إن صادر الأوراق والأحبات بدمي أخذت براءتي من كفرهم من كفرهم علنا وإن قد حاكم الأسرار أنا مسلم بدمي سأروي رايتي رايتي إن جففوا الآبار والأنهار أنا مسلم جرمي بأن كافر كافر من بشريعة قد حكمت كفارا نقموا علي بأنني لم انحرف, أنحرف عن شرع رب يحفظ الأبرارا شففوا الآبار والأنهار نقموا علي بأنني لن أرتضي لن أرتضي قانون كفر ينصر الفجار هذه حقيقة دمديف فلتعرفوا فلتعرفوا وتعلن الأحكام والأخبار. تفض الأبر والأنهار هذه حقيقة دمتي لن أنثني لن أنثني عنها وإن سالت ما يمرار أنا مسلم بعقيدتي وإيماني يا إيماني يا لن أنحني لكافر وجبان جفّت كل العبار والانهار انا مسلم بدمي سهر ورايتي رايتي, رايتي العبار